عندما يوشك اني صار دهات في الاسلام من كتاب تامل منه وصلنا الى في بيان كان اوراقه الذمه قال عقد الذمه عقد لازم للمسلمين فلا يجوز نقضه وهذا وأما بالنسبة للذنميين فالعقد غير لازم فيتوز لهم نقضه ما تشاء واتفق الفقهاء على أن الذنمين مطالبون بالتزامهم بأحكام الشريعة الإسلامية المدنية منها والجنائية أما أحكام العبادات وما يدينون به فلهم ما يدينون به كأكلهم الخنازير وشربهم الخمور ولكن لا يحدثون بيعة ولهم أن يرمموا أماكن عبادتهم فقط إذن أهل الظلمة يعيشون في بلاد المسلمين يبتزمون أحكام الإسلام في الناحية العامة كالأحكام المدنية والاحكام الجنائية طبق عليهم ذلك كمواطنين كالمسلمين تماما ولكن فيما بينهم في أحوالهم الشخصية وفي عبادتهم فإنهم يتركون على ما هم عليه حتى ما اعتقادنا أن ما هم عليه باطن وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إن كلفاء لقادة الجيوش أن, لا أن يطلقوا الظهبان في كنئس ولا يتعرض لهم بأذن كذلك إذا كانت هناك بيعة أو فإنها لا, فإنها لا تهدم تترك لأهلها يتعبدون فيها كذلك أيضا إذا كان عندهم جائز شرب الخمر أو أكل الخنزير فلا نتدخل في هذا الأمر إلا إذا أعلنوا ذلك عملوا بحل لهذه الأصعيمة أو نحو ذلك فعند ذلك طبما أعلنوا ذلك فيمنع هذا لأنه لا يجوز أبدا هذا بين المسلمين الأربعة قال تقدم أنهم يطالبون بإحكام الشريعة في النفس والمال والعيد فمن قتل منهم قتلناه ومن أتلف مالا ضمنناه وإذا أتلف المسلم لهم مالا ضمنه ولا يجوز أن نغتالهم أو نقذفهم بالزنا ومن أتى منهم حدا يعتقدون تحريبه فتحاكموا إلينا أقن عليه الحد كمن زنى أقلنا عليه حد الزنا فإن لم يتحكموا إلينا تركناه وأما إن جاء بما يوجب الحد لكنه لا يعتقد تحريمه كشرب الخمر فإننا لا لا نقيم عليه الحد لكن عليهم أن لا ذلك فمن أظهر شرب الخمر عزرناه إذن لو أن عندهم في أحكام لأن الدليل على المسألة قولوا تعالى وإذا حكمت فحكم فحكم بينهم فاحكم منهم بما أنزل الله ولما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكموا إليه فحكم بينهم فحكم فيهم بالرجل فقالوا ما وجدنا ذلك في كتابنا عندهم التحميم التحميم إن الواحد يبدأ نسود ويطاف به في البلد فقال فأتوا بالطورات فاتلوها إن كنتم صادقين فأتى بها اليهود وأخذ أحدهم يقرأ وعند آية الرجم وضع يده على آية الرجم فكان عبد الله بن سلام واقفا فقال ارفع يدك, ارفع يدك فقرأ آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا دليل على نوم إذا تحاكموا إلينا فإنه يحكم بينهم بما أنزم الله سبحانه وتعالى قال طبعاً هنا فرق به إذا أتى أحدهم حداً يعتقدون التحريم أو كالزنا فهذا محرم في كل الشرائع أما إذا شربوا الخمر وقالوا عوداً يجوز شرب الخمر ليس عندنا تحريم في هذا واضح فهذا يطرقون فيما بينهم الا إذا اعلنوا ايه هذا فانه يعذر من فعل ذلك منه. فانه يعذر من فعل ذلك منه. خمسه يرى جمهور الفقهاء انه ينقض عهدهم او ينتقض عهدهم اذا لم يعد الجسد طبعا يلقض, يلقض عهدهم صح؟ يلقض عهدهم إذا لم يؤدوا الجزء او الامتناع عن تطبيق أحكام الشريعة العامة أو الاجتماع على قتال المسلمين يعني إذا أبى أهل الزمة بذلوا الجزء وسأتحكام الجزء بالتفسير أو الاتزام حكم الإسلام أو تعد على مسلم اعتد على مسلم بقتل أو زينة أو قطع طريق أو تجسس قام بالتجسس لدولة أجنبية أو إيواء جسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقد عهده طبعا ينتقد عهده دون نسائه وأطفاله لأنهم لا ذنب له في ذلك ينتقد عهده من فعل ذلك أما نساؤه وأطفاله فلا ويحل دمه وماله وهذا قاله في الزاد قال في الزاد فإن أبى بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زلا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقد عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه ومعه ستة لا يجوز القيام له ولا تصديرهم للمجالس ولا بدؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا لا تبدأهم بالسلام واضطرهم إلى أضيق طريق ولكن إن بدؤون بالسلام وجب الرد عليهم بقولنا وعليكم لبثبت في الحديث إذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم واضح والمشوا ده <تصفيق> ما معنى واذا لقتوه في طريق الطروير او ضيق هل معنى ذلك ان احنا نزلنا عليهم ان احنا ننزله في حفره الجواب لا امال المقصود ايه ان المسلمين وسط الطريق يعني انتوا ماشيين مثلا ثلاثه او خمسه ماشيين وقابلك هؤلاء مش توم موسع لهم بقى في الطريق وهم يعدهم في وسط الطريق لا هم يأخذوا جنب الطريق مش معنى الكلام ان انت تزيئ تزن عليهم وتأذيهم لا مش معنى الكلام كين او ان انت تدعي عليهم لك وتنموه في حفرة او تنزلهم من على منحضر مسلا أو, او انت ماشي بالعربات قم دائع عليهم وتهم أليمهم في الطريق لا وإنما المقصود هنا ان المسلم وسط الطريق وهم يأخذون جانب الطريق بمعنى ذلك لو مررت يجوز على راي بعض العلماء أن تحيهم بتحيه غير تحية الإسلام تقول لهم صباح الخير مساء الخير واخد وغير ذلك من التحيه لكن أن تبداو بتحيه الإسلام للحديث الموجود عندك هو إيه إيه إيه طبعا إذا سال عليك قال لكم الكتاب فقولوا عليكم قبل لا قال لا تبداو اهل الكتاب بايه بالسلام لا تبداو اهل الكتاب بايه ويوى شيخ الإسلام جواز بداءتهم بقولنا كيف حالك وكيف أصبحتك لأن هذا مجرد طرحير بخلاف السلام فإن فيه معنى الدعاء لهم فانت ردول لحد مرحبا صباح الخير مسائد خير واخد بالك وغير ذلك فهذا ليس دعاء لهم هذا ليس دعاء لهم وإنما تجعله صباح خير على الكل, الكل. ووضح الكلام لأننا نحب الخير الجميل واضح المقصود هنا هو عدم بدءهم بالسلام اي بتحيه الاسلام اي بتحيه الايه الاسلام إذا قالوا, إذا قالوا السلام عليكم نقول ايه وعلي وبعض العلماء قال يجوز تقول, تقول عليكم السلام وكمان تزيدش الرحمه تقول شو الله وبركاته تقول عليكم السلام ليه خصل لك إذا الكلمات يعني إذا قال السلام عليكم لأنه ممكن يقول لك إيه إذا ما كان يقوله السلام عليكم لكن يفرض هو فصل لك الكلام قال لك السلام عليكم فصل كده كلمة فبقى قال لك إما أن تقول وعليكم أو عليكم إيه وعليكم السلام بس فقط هل يجوز أن نهنئهم أو أن نعزيهم أو, أو, أو, أو أن نعود مرضاهم؟ الجواب أما التهنئة فيها تنقسم إلى قسمين التهنئة تنقسم إلى قسمين القسم أول تهنئة بأعيادهم كعيد القرصمص وعيد الفصح فهذا حرام بلا شب وزي عيد القيامة هذا دي لا جوز التهنئة لأن دي أعياد كفرية يعتقدون فيها خلاف ما نعتقده فمثلا عيد القيامة عندهم يعتقدون أن هذا اليوم هو الذي قام فيه ابن الرب ليصعد إلى أبيه للسماء وقد بالك أنه قتل يوم الجمعة والسبت وقد بالك وصعد إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرب يوم الأحد فهذا يعتقدون هذا فهذا كفر يعني هذا يلاقض ما عندنا في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شباه له وضح دي بقيتها لا بالأعياد الليها الكفرية الأعياد الدينية لا اسمها الأعياد الليها الدينية الأعياد الدينية الثاني تهلئة دنيوية كأن يولد له مولود أو وجد له مفقود فهذه فيها مظر إن كان في ذلك مصر طبعا يدخل في ذلك الزواج إذا واحد ثم تزود إذا واحد ثم زوج بنته زوج ابنه وجارك فاتهني بالزواج ده لو كانوا مش قال لك تهنيه ليه؟ لأن دي أشياء دنياوية وفيها ما يحبه الإسلام زي الزواج هو الوقت الزواج عفر حتى لو واحد كافر يتجوز واحدة كافرة عفر بدل من أن يزني وضحف الإسلام يحبه العفاف فإذا يهنى يهنى على ذلك واحد يقول لك طيب لما يتولد لمولود لي أهني ليه وديتك ثل الكفر نقول لك لا يرجى الإسلام ثم هذا الولد يولد عن فطرة ثم عندما يكبر إذا كانت تدفع جزية فهذا سيؤدي إلى دفع الجزية فيكون هذا زيادة عند المسلمين في الخيرة أو في المال فإذا دي نسبة لأهور الدنياوية قال فإن كان في ذلك مصلحك تأليف على الإسلام أو مكافأة لهم على عمل قدموه فلا بأس لذلك هو هنك قبل كده فرح بنتك أو ابنك أنت تهنف فرح ابنه أو بنته خلاص هنك في نجاح ابنك تهنف نجاح ابنه وإن لم يكن فيه مصلحة فلا جوز, أن... فلا جوز لأن ذلك نوع إكرام واضح يبقى ده تفصيل ذكره بعض العلماء في هذه في خلاصة المساله خلاصه الكلام انهم يهنئون في الأمور الدنيويه ولا يهنئون في الأمور يا جماعه الدينيه في الامور الدنيه طبعا مساله بقى والتعزية لا تكون في كنائس وإنما ذلك في بيوته إن إنت لو أحد جارك مثلا تهني ببيته تعزي ببيته لكن إنت تروح الكنيسة وتسمع إلى طرانين أو نحو ذلك هذا لا يجوز قال وأما التعزية فلا يعزونا لأن التعزية تسرية للمصار وكيف يسلى على مصار وقد قال تعالى ونحن نتربص بكم أي نصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيديه قال الشيء من عسلمين رحمه الله وهذا لا شك في أهل الحرب يعني الكلام ده لو فعلا بيننا وبين الناس حرب واضح لكن إذا كان أهل الزمة بقى لكن في أهل الزمة اللي عايشين معنا في البلد قال بعض العلماء تعزيتهم تجوز للمصلحة كمصلحة التأليف لقلوبهم أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم ذلك واضح اللي مش واضح يا جماعة الكلام كذلك؟ واضح يبقى الصحيح من أقولها للعلم جواز تعزيته جواز تعزيته طيب هل يجوز عيادتهم؟ هل يجوز عيادة وريضهم؟ نعم. نعم يجوز يجوز عيادة وريضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب العيادة الغلام يهودي فيجوز لو أنه واحد نقر نصراني له واحد صاحب نصراني في العمل موظف معه وممت هل يجوز أن يذهب لزيارته وعيادته الجواب نعم يجلب له هدية دعم يجوز أن تأخذ كل فكة وانت رايب لا يوجد أي مشكل طيب كذلك أيضا يجوز التصدق عليهم وإداءهم من المضحية يجوز التصدق عليه وإهدوه من الأطحية وحدام الأطحية مسلم في رمضان في في, في الأطحى أو دمح صدقة في رمضان وله جار نصران يجوز أن يعطيه من الصدقة في رمضان نعم يجوز يجوز أن يعطيه من الأطحية نعم يجوز كما كان يفعل عمر بن العاص رضي الله عنه يقول إذا زبح الأطحية أهدوا منها لجارنا اليهودي أعطوا من الجاران اليهودي قلت وفي جميع الأحوال لا يجوز المشاركه في مراسيمهم والتواجد بكنائسهم يعني اذا كنا اذا قلنا بجواز زياره المريض او جواز قصد التعزيه وجواز التهنئه فليس معنى هذا ان تذهب الي في كنائسهم ليس هذا ان تذهب الي اما زيارتهم فالصحيح انه يجوز لكن للمصلحة أيضا كان يرجى اسلامه لان دي مب تب قلوبهم على, على الايه؟ قال خروج اهل الزبير في حد عنده شرط الكلام ده خالص الكلام واضح؟ كلام واضح ولا مش واضح دلوقتي؟ ويا ريت الاخوه اي يذكروا كلام رد كلام مهم جدا عن الشخصيه والله ده كلام مهم فحنا عايزين حتى يعني نخلص المرد حتى وخلاص حنا أقفتوك الدرس أنت خلص ماذا نعمل هذا؟ كلمة صاحب ماذا؟ كلمة صاحب يعني ماذا صاحب؟ ماذا تقول لي واحد صاحبك معك في الشغل المصوار ها؟ ها؟ ها؟ أنا أتكلم على النفذ الدارك بين الناس لكن الصحبة من طول الملازمة فإذا قيل الصحبة من طول الملازمة فلا لا ينبغي لكن نقول زميل صديق أو نحو ذلك اه لكن انا وقلتها من باب النذير يقول لك فلان صاحبي فالصحب وصل يطلك علي المراسمه الطويله أن ان هؤلاء تكون للحاج كل الين للحاج طيب حقوق اهل الذمه حقوق اهل الذمه اعلم ان الطعن في معامله اهل الذمه ان لهم مالا وعليهم ما عليه زي ما في بدايه الكلام ويمكن أن نؤكد على بعض الحقوق التي يتمتع بها أهل الزمة في ماجه واحد حمايتهم من الاعتداء الخارجي وقد ذكر أبو حزم في كتابه مراتب الإجماع. مراتب الإجماع أن من كان في الزمة وجاء أهل الحرب إلى بلدنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالقراع والسلاح والقرعب هي, هي الخيول والجمال والأحذار لا ألف الحرب أما السلح فمعروف ولموت دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله وذمة رسول صلى الله عليه وسلم يبقى إذن أهل الكتاب أهل الذمة هؤلاء الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزة للمسلمين يجب حمايتهم من أي اعتداء فلو أرادهم أحد بسوء فيجب الدفاع عنه ولذلك لما وقع بعض الأسر أظن في أيضا التطار أو في غيرهم وكلم أو فاوض شيخ الإسلام سيماء رحمه الله فيهم فقالوا نترك لك أهل ملتك هنسم لك المسلمين هنطمع لك الأسر من المسلمين تخدهم قال أهل ذمتنا مع أهل ملتنا زماني بكلمك عن الأسر المسلم بكلمك برضو عن الأسر الزم فأخذ هذا واخذ هذا واضح الكلام فإذا يجب حمايته يجب من الدولة أن تحميهم من أي اعتداء خارج طب الظلم الداخلي يجب حمايتهم أيضا من الظلم الداخلي لا يجوز لمسلم أن يؤذيهم وقد كانت وصايا الخلفاء لأمرائهم بأهل الزمة مشهورة معلومة وصلح الفقهاء وأكدوا دفع الظلم عنه والمحافظة عليهم. زي احنا قلنا في بداية الكلام لا يجوز ربيهم بالزنا ولا سبقهم ولا شكمهم. واضح وهذا ان دل فانما دل على عدالة الاسلام ان هؤلاء ما رأوا اكراما كما رأوه من اكرام المسلمين لهم وما عاشوا بامان الا في ظل الاسلام ما عاشوا بامان الا في ظل والدليل على ذلك اهل مصر الذين رحبوا بفتح الإسلام لمصر لتخلصهم من الرومان من بني اللي كانوا عن نفس من لدي وكانوا يسرمونهم سوء العذاب فلما دخل الإسلام إلى مصر أكرمها أولا وأزال عنهم الظلم تلاتة من فوق أهل الذنب حماية الدماء والأبدان وفي الحديث الصحيح من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة وإن ليحها يوجد من مسيرة أربعين عاما وقد أجمع الفقهاء على أن قتل الذمي من كبائل الذنوب عظم بإذن لا يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم ولا في دمائهم وكذلك لا يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم حماية الأموال فلا يفق لمسلم أن يأخذ بال الذمي بدون حق ولا أمر باطله في دين استدانه منهم يعني واحد يتجرب مع واحد نصران عليه فلس بضاع ما يقول شوك اللي يقول لك أستاذ نصران نصراني يحرم عليك أن تأخذ باله ويحرم عليك أن تخدر به ويحرم عليك أن تخونه كل هذا من كمائل الزنوب عند الله حتى لو هو نصران حتى لو هي لا يجوز أن تفعل معه ذلك بل إن الإسلام حما لهم أموالهم التي يعتبرونها هم أمواله أو ماله مع أن الإسلام لا يعتبره ماله كالخنزيل مسلم تخيل بي كمان لو أنه مثلا عنده صندوق خبر عنده يشرب خبر هو أريضه في البيت عنده هو نصران يعتقد حل ذلك فلا جز لمسلم أن يكسر هذا الخبر مع أنه لو وجد مع مسلم لجاز فعل ذلك واضح لانه غير محترم مال غير محترم لكن عند اهل الذمه مال, مال محترم عند اهل الذمه مال محترم وطبعا الكلام يرجع لاول الكلام في مساله إذا اظهروا أو لم يظهروا يعني عشان الاخ اللي جاي متاخر يربط الكلام اوله باخر واضح الكلام ده اذا اتحكموا لينا او اذا لم يتحكموا لينا زبنا في الصلاه في الاول إذا زلنا في عبائنا خير الزلمة ذكرنا حمايتهم من المتداء الخارجي وحمايتهم من الظلم الداخلي حماية الدماء والأبداء حماية الأموال أيضا تأمين احتياجاتهم يعني عند عجزهم وعند كبارهم يجب على الدولة أن تراعي عجزهم قال عند العجز والشيخوخة والفقر والمرض وقد ورد في عقد الزم الذي كتمه خالد بن العد أهل الحير بالعراق وكانوا من المصارق قال وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آثة من الآثات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وَعِيلَ من بَيْتِ مَا لِلْمُسْلِمِينَ هُوَ وَعِيَانًا سبحانه الله هذا الذي أعز الله به المسلم ولو قرأها أهل الكفر جميعاً بإنصاف لدخلوا في دين الله شوف دي واجب الدولة المسلمة تجاه من يا عم السيد تجاه الكفار يهود نصران مبوسي فكيف بحال الدولة مع بحال الدولة مع المسلمين إذا كان دهال مع غير المسلمين فكيف سيكون حال المسلمين في دولة سبحانه الملك يقول وجعلت لهم أيام شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفة أو كان غريا فافتقد وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيلة من بيت ما للمسلمين هو وعيانه الله ملك الحمد على الإسلام ولذلك يقول لك تاريخ المسلمين شرب هيس فيه ما يخزينه فيش أي جيش من دوش المسلمين دخل بلد إلا وعمره إلا وعمره ستة من حقوق أهل الزمة حرية التدير بمعنى حريات الاعتقاد والتعبط فليس هناك أي ضغوط ليتحولوا بها عن دينهم إلى دين الإسلام ما يكبروش على ترك ملتهم والدخول في الإسلام قال تعالى لا إكراها في الدين قد تمينا الرجل من الغيط ومن تأمل عقود المسلمين لأهل الذن وجدها طرص على حماية أموالهم ومعابدهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمر بذلك أبو باقر لا تقتلوا طفلاً ولا امرأةً ولا شيخاً فانياً ولا راهباً في كنيسة سبعة حرية العمل والكسب وذلك بالبيع والشراء ومزاولة المهن من أي أنواع الأنشطة والتجارات وسائل العقود والمعاملات المالية تجد أن هؤلاء في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين من أغنى الأغنية تجد أن أولئك في بلاد العرب والمسلمين من أغنى الأبنين تمانية توليهم وظائف بالدولة إنهم وظيفين عادي في الدولة إلا ما غلب عليه الصغة الدينية كالإمامة يعني المسألة أن يكون خليفة أو يكون أمير من الأمراء لا؟ ورئاسة الدولة وقيادات الجيش والقضاء بين المسلمين والولاية على الصدق دي مناصب لا يجوز اعطاؤها إلا لمن إلا المسلمين وقد يعيهون علينا ذلك يعني ما سنقول لك إيه لا ذلك لابد يكون كل سواء ملوم طيب أترضون في أمريكا أن يكون وزير الدفاع الأمريكي مسلم هل ترضى هذه الدولة الدموقراطية ذلك أبدا قلت لك لا دي مناصب من فعش غير إحنا اللي يتعلم له طيب ماشي إذا لماذا تقعون على المسلمين ذلك إذا لماذا يدعب على المسلمين ذلك واضح لكن مسائد النوية توظفه في أي وظيفة في الدولة هذا جائز لا بأس بيئي لا بأس بيه. وغير ذلك من أمواع الحقوق التي انتاز بها الإسلام بالتسابق وحماية هؤلاء الأقليات الذين تحت عهده وذمته وضمن لهم كل هذه الحقوق نفتب بأحكام الجزء أحكام الجزء للجماعة العلمين بصدعوا جمالنا بها على أن يعني دي حاجة يعني بفتكرات دي حاجة عيد في الإسلام عندك تقرأ الوقت من نصف صفحة دي شوف أحكام الجزء في نصف صفحة خلاص؟ مش حاجة كبيرة أو يعني وهتقرأها لو قرأها أهل الكفر بإنصاف لدخلوا بسببها الإسلام زي ما تسمع المجد المكلفون بأداء الجزء تأخذ الجزء من من بها؟ من البالغ العاقب الذكر شوف بالغ عقل إيه؟ الذكر حباً مع توفر الصح والقدرة والسلام من العهات المزمنة وكذلك الحرية قال في الزاد ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها قال في الزاد ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنه وزاد في عمده الفقه ولا شيخ فاني الشيخ الكبير ولا زمن الزمن اللي هو الايه المريض مرض جسمي المقعد ولا اعمى عن دعائه فلا تجب الجزية على الصبي ولا المجنون ولا تجب على النساء ولا على المرض ولا على الفقير المتعطل عن العمل طب قلنا الفقير منه المتعطل العمل يتعامل لي معه إن بيت المال ينفق عليه يطلع لعشه من الدول يطلع لعشه من الدول ولا على الرهباد الذين لا يخالطون الناس طبعاً مقصود لا يخلطون الناس هنا يعني ليس لهم من حطام الدنيا شيء يعني أعدون في الصحارة أو في المعابد ولا يتاجرون وليس لهم إيه؟ أموال لكنه يقول لك طيب إذا كان من القساوسة من عنده أموال يدفع, يدفع الجزء وتذلك على الرغبين هنا على خلاف شي خلاف ما مثل الرغبات إذا كانوا فقراء أو إذا كانوا زهات متعبدين فقط ليس له اموال ولا يتاجرون ولا خطر الناس دول معناه شنو ليه مفتاح على واضح يا جماعه الكلام اما اذا كان عندهم اموال فدول ايه ه يتصاعدوا قال ولا على الزن الزن احنا قلنا هم, هم اصحاب العهات اللي عندهم عهود منهم كالأعمى والشيخ الفاني ولا على العرض ومن صار أهلا من هؤلاء أثناء السنة يعني وقت ما كانش عليه الجزية صب غير. ثم بلد أثناء السنة أو فقير اغتنى أو عبد أغطق أخذت منه الجزية في آخر الحول فإذا اغتنى مثلا في نصف الحول أخذ منه نصف الجزية فقط يعني صب صغير جيف نصف السنة أثناء يدفع الجزء أخر السنة نصف السنة بس ما يدفعش من أول إليه السنة مقدار الجزء وقت الأداء قال ذهب الشافعية طبعاً لأنك من أول المذهب بتاعنا مذهب الحناد قال في عمدة الفقه وتأخذ في رأس كل حول وتأخذ في رأس كل حول يعني تدفع في رأس كل سنة مثالة تلخص في رأس العام في أخر العام دي مسألة فيه واضح دي على حسب ما تراه الدولة واضح يعني يتخذ مؤدم يتخذ مؤخر على حسب ما تراه الدولة وممكن على أخصات لو عايزين دي دي الممكن دي ترجع إلى السياسة الشرعية عندها لإيه الحاجة آه وتلخذ في رأس كل حال من الموسر اللي هو الغني ثمانية ومن المتوسط أربعة وعشرون يبقى من الموسر تمانية وعشرين درهم ومن المتوسط أربعة وعشرون درهم ومن دونه إثنى عشر درهم إثنى عشر درهم يعني حاجة ما تسموش أي حاجة ذهب الشافعيه الى الى ان اقل دينار لكل سل دينار ده كل ايه سل دينار حوالي مثلا أربعة وربع جرام ده بالاسه بالك على حسب اختلاف الذهب والفضه ومن متوسط الحال دينار من أن أقل الجزء دينار طب والمتوسط يزيد شوية دينارين طب والغني أربع دنانين الغني أربع إيه؟ دنانين مذهب الحنفية والحنابلة قريب من هذا إلا أنه يقدرون بالضراهب إذا من تسمعت الوقت المذهب فالجزء <تصفيق> إثنى عشر درهام والمتوسط أربعم عشر درهام والغني ثمانية وضعونا درابر زي احنا قلنا كده في البدن واما المالكية فالتقدير عندهم حسب حال الانسان بما يراه الائمة او بما يراه الائمة وكتب جنب دي وهو الصحيح تحديد المسائل بالدراهيم والدنانيل والكلام ده دي عبارة عن تقريبيات هنا فيش نص يبين ذلك يبقى المرجع في ذلك الـ الـ الى السياسة الشرعية ولذلك تجد أن معظم الأمور التي ترجع إلى سياسة البلاد وسياسة العباد تجد أنها ترجع إلى حسب المصلحة وعلى حسب مصالح العباد والبلاد ولد دليل على مرونة الإسلام وأن الإسلام دين من عند الله يناسب كل زمان ومكان لأن في بعض الناس بيتهم الإسلام أو شريعة الإسلام بالجمود يقول لك شريعة رجعية مش عين في التخلف لا أبدا. أبدا عمر ما كانت شريعة الإسلام شريعة الجمود ولا تخلف أبدا ده بالعكس ده فضي الله شريعة الإسلام حيثما وجدت وجد الرخاء ورجطة البركة وحيثما نزعت نزعت البركة وانت شايفها؟ شو بلاد المسلمين أياما كان في حاجة اسمها شريعة وكان في حاجة اسمها خلافة إسلامية كان يهابها القاصي والداتش كانش حد يتجرب يرفع صوته في بلاد المسلمين لما أراد اليهود في يوم من الأم لما رأل السلطان عبد الحميد الثاني عليه رحمة الله عشان يدلهم امتيازات في فلسطين طرد هرتزل كالكلب طرده كالكلب وكان راح يعرض عليه ريش ومشعرف كم مليون ليرة لخزانة الدولة الإسلامية رفض قال له بشي طلع برهم طردوا زي الكل واضح الكلام مبلغ أه ده مبلغ له خاص بخزنته ومبلغ خاص بخزنت الدولة كمان ورفض فكانش حد يتجرق على بلاد المسلمين ليه كانت لهم واحدة وذا طبعا يعني زمان يعني أجدادنا عاشوا هذا الزمان ومن بقي منهم يحكي لكذاك يعني حتى لغيط عهد قريب لغيط الأيام اللي الملك في رؤوا الناس ديه يحكوه لكلام ده وكان رخاء وكان بركة وخيرات تملأ بناد المسلمين يكفي كده مثل لما تسمع المنجة بالدهب اللي في مصر ده لما الملك يقفله وقول لك يتقفل ما عنداش عايزين الدهب احنا مصر عندنا مليان الجني نفسه كان وشه بالدهب دهب وكانه يعادل أربع دولارات 4 دولارات وخد كان الجنيه المصري اغلى من الجنيه الذهب نفسه تخيل دي فقال لك يتقفل منجم الذهب عشان الاجيال اللي جايه في مصر بعد كده هي اللي تنتفع بهذا الايه بهذا الذهب شوف لما تسمع الكلام ده عن مصر عن الوضع اللي كان في مصر سبحان الملك فالشاهد من الكلام لما كان في خيرات في بلاد المسلمين بسبب شريعه الاسلام أما لما نحيت الشريعة وسقطت الخلافة على يد مصطفى كبال أتى ترك عليه من الله ما يستحق إلا حصل بعد كده فتتت بلاد المسلمين وأصبحت بعد ذلك ثراتها نهبة للإنجليز وغيرهم من كل حدب وصول وجاءوا إلى أجداء المسلمين ولم يكن يحلم هؤلاء يوما ما أن يعيشوا حتى في بلاد المسلمين لأجمناها بصلاة المسلمين فالشاهد من الكلام أن ترجع إلى رأي الإمام وهذا هو الصحيح لعلى المرور نص في ذلك متى تسقط الجزة؟ قال تسقط الجزة باعتناق الإسلام وتسقط بالبوت على الراجح يعني إذا مات رجل فتسقط عنه الجزة قال في عملة الفقه ومن أسلام بعده بعد وجوبها سقطت عنه وإن مات أخذت من تلكته تكتب ولكن الصحيح أنها إذا مات سقطت عنه بس نقف عند هذا القضل إن شاء الله الدرس الجيد وكمل يبقى لهم إن شاء الله درسين في هذا الباب وإن شاء الله المرض الجيد بإذن ذلك نختم طبعاً يخمسناً من الأحكام أخونا يعني تزد الإسلام الإنسان اهتزاز بدين الإسلام إن دين الإسلام بفضل الله جاء بالعدالة وجاء بالإنصاف لكل من يعيش في ظله سواء كان مسلما او غير مسلم وكما استمعنا اليوم إلى حقوق أهل الذمة من غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين يتبين لك أن شريعة الإسلام جاءت بالعدل بين العباد كما قال الله تعالى إن الله يقوم بالعدل والإيسان ويتائذ القربة إلى آخر هذه الآية فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين ونسأل الله تعالى أن نصلح أحوالنا وأحوال بلادنا واحوال بلاد المسلمين في كل مكان انه بالذات القادر عليه جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله